في موضوع فضل الإسلام والحديث عن فضائل الإسلام والإسلام فضائله لا حصر لها ولا عد قد مر معنا بالأمس من فضائل الإسلام ما دل عليه قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذه ثلاثة فضائل للإسلام ذكرت في هذه الآية الكريمة فهو الدين الذي أكمله الله تبارك وتعالى لعباده وهو الدين الذي به تمام النعمة على العباد وهو الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لعباده دينا ولا يقبل منهم دينا سواه كما قال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومر معنا كذلك من فضائل الإسلام أنه الدين الذي قامت عليه ودلت عليه الحجج الواضحات البينات وكل ما سواه من الأديان ليس لها حجة ولا برهان وما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان قد مر معنا في هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ومر معنا كذلك من فضائل الإسلام العظيمة أن من كان مسلما مؤمنا متقيا يؤتى أجره يوم القيامة مرتين ويؤتيه الله عز وجل نورا يبصر به الطريق ويرى به السبيل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 المنتقات من كتاب الله عز وجل يشرع المصنف رحمه الله وغفر له في ذكر بعض فضائل الإسلام التي وردت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال من يعمل لي من غدوة من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين. فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا قال هل نقصتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء أورد المصنف هنا هذا الحديث العظيم في بيان فضل الإسلام وأنه أفضل دين أنزله الله تبارك وتعالى على عباده وختم به الأديان ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام هذا الدين العظيم الذي هو آخر الأديان المنزلة من الله تبارك وتعالى على عباده وقد شاء تبارك وتعالى أن يكون هذا الدين الذي هو آخر الأديان المنزلة وخاتمتها أعظم ديناً أعظم دين بأحكامه وأعماله وما جاء فيه من أوامر ونواهي وفضائل وأجور مضاعفة وهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء والآية التي ختم بها المصنف رحمه الله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 فالامور بتدبيره عز وجل وهو الذي يحكم بين العباد إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالفضل فضله سبحانه وتعالى ولهذا خص هذا الدين العظيم دين الإسلام بأن جعله متميزا عن غيره من الأديان المنزلة بأحكامه وأجوره المضاعفة وفضائله العظيمة وخيراته العميّمة وفضل هذا الدين بالقرآن الكريم. الذي هو أعظم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على أعظم وأفضل رسول صلى الله عليه وسلم ولهذا فإن الفضل الذي ناله أهل الإسلام بهذا الدين الذي ختمت به الرسالات المنزلة والأديان المنزلة يرجع إلى فضل الكتاب الذي نزل عليهم يرجع إلى فضل الكتاب الذي نزل عليهم وهو القرآن الكريم أفضل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى ولهذا فإن الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح أورد هذا الحديث في في فصل عنوانه فضل القرآن أورد هذا الحديث في فصل عنوانه فضل القرآن أو فضائل القرآن والقرآن ليس له ذكر في هذا الحديث والإمام البخاري رحمه الله أورد الحديث في فضائل القرآن ونبه أهل العلم في شرح الحديث إلى أن صلة هذا الحديث بالترجمة من جهة أن فضل الإسلام من فضل القرآن فضل الإسلام وفضل هذا الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى يرجع إلى فضل القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء في هذا القرآن الكريم من الفضائل والخصائص والميزات ما لم يأتي في كتاب آخر ولهذا جاء في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنزل علي سورة لم يأتي في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها فاتحة الكتاب بهذه الفضائل وجاءه ملك يبشره بهذه السورة العظيمة كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بين جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع صوتا من جهة السماء فرفع رأسه أي جبريل وقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط قبل اليوم ونزل منه ملك فقال جبريل هذا ملك نزل اليوم لم ينزل قط قبل اليوم ثم جاء هذا الملك الذي نزل إلى الأرض أول مرة من ذاك الباب الذي فتح من السماء لأول مرة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة وإنك لن تقرى بحرف منهما إلا أوتيته فهذه فضائل وخصائص وميزات خص الله تبارك وتعالى بها كتابه العظيم القرآن الكريم الذي ختم به الكتب المنزلة وجاءت الأجور مضاعفة تضعيفا لم تكن عليه في الأديان التي قبلنا التي أنزلها الله تبارك وتعالى وجاءت الأمور فيها من التيسير والتخفيث ما لم يكن أيضا في الأديان التي قبلنا وفي الدعاء في القرآن الكريم في الآيات التي في خواتيم سورة البقرة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 التي منى الله تبارك وتعالى عليه على أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه بها كان بعض من قبلنا توبته لا تقبل منه إلا أن يقتل نفسه أن يقتل نفسه توبة إلى الله تبارك وتعالى وحملوا من الأمور أموراً خففت عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام ورفعت عنهم منا من الله تبارك وتعالى وفضله ولهذا قال جل وعلا في أوصاف هذا النبي ويضع عنهم إصرهم والأغلال, والأغلال التي كانت عليهم هذا كله من فضل الله تبارك وتعالى بهذا الدين الإسلامي الدين العظيم الذي بعث الله تبارك وتعالى به رسوله ونبيه محمداً عليه الصلاة والسلام ومما تميز به هذا الدين دين الإسلام خاتمة الأديان المنزلة أن الأجور فيه مضاعفة والعمل فيه قليل العمل فيه قليل والأجور فيه مضاعفة الصلاة التي أمرنا بها مخففة عن خمسين صلاة ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكان يتردد بين رب العالمين وموسى عليه السلام ففرضت الصلاة أول ما فرضت خمسين صلاة في اليوم والليلة ونزل بها عليه الصلاة والسلام مستجيبا فلقيه موسى وقال إن أمتك لا تطيق ذلك فسل الله التخفيف وأخذ عليه الصلاة والسلام في في سؤال التخفيف وكلما نزل بتخفيف آخر قال موسى إن أمتك لا تطيق ذلك فخففت الصلاة إلى خمس صلوات في اليوم والليلة فهي خمسون في العمل وخمسون فهي خمسون في العمل وخمسون في الأجر والثواب فهذا من تخفيف الله ومنه تبارك وتعالى على هذه الأمة أمة الإسلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام فالعمل الذي طلب من أهل الإسلام قليل والأجور التي أثيب بها كثيرة جدا والأديان التي قبلنا العمل أكثر والأجر عليه أقل دون أن يظلم تبارك وتعالى أهل تلك الأديان لكنه تفضل على أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأجور مضاعفة ولهذا في الحديث الذي سيأتي معنا الآن شرحه وبيان معناه لما غضبت اليهود والنصارى قال رب العالمين هل نقصتكم من أجركم شيء؟ قالوا لا قال هذا فضلي يؤتيه من أشاء فالأمم التي قبلنا لم ينقصوا شيئا من أجورهم لم ينقصوا شيئا من أجورهم ولكنه عليه الصلاة والسلام خص أمة الإسلام ولكن الله تبارك وتعالى خص أمة الإسلام بأجور مضاعفة لم تكن للأمم التي قبلنا فلله تبارك وتعالى الحمد أولا وآخرا وله تبارك وتعالى الشكر ظاهرا وباطنا على هذه المنة العظيمة التي نسأل وتبارك وتعالى أن يوزعنا شكرها وتحقيق القيام بهذا الدين على الوجه الذي يرضيه عنا قال وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين مثلكم ومثل أهل الكتابين أهل الكتابين المراد بهم اليهود والنصارى اليهود الكتاب الذي أنزل عليهم التوراة والنصارى الكتاب الذي أنزل عليهم الإنجيل فهم أهل كتابين أي لكل منهما كتاب اليهود كتابهم التوراة والنصارى كتابهم الإنجيل ونبينا عليه الصلاة والسلام يضرب هنا مثلا لحال هذه الأمة مقارنة بحال اليهود والنصارى في الأجور والثواب والجزاء على الأعمال ومحصلة هذا المثل بيانوا أن الأجر لأمة الإسلام أجرا مضاعفا وزائدا على الأجور التي كانت لمن قبلها والعمل الذي لأمة الإسلام أقل من عملهم فالعمل أقل والأجر أكثر وأولئك كان العمل عندهم أكثر والأجر أقل دون أن ينقصوا شيئا ولكنه تفضل تبارك وتعالى على أمة الإسلام بالتضعيف في الأجور والثواب وهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لوضح هذا الأمر لوضح هذا الأمر وهو الأجر على العمل لأمة الإسلام مقارنا بالأجر على العمل لليهود والنصارى أهل الكتابين والأمثال لها شأن في توضيح الأمور وتبيينها وجعل الأمر المأنوي بمنزلة الأمر المحسوس المعاين المشاهد فالأمثال يقصد بها توضيح المعاني وتجليتها بحيث ترى الأمر المعنوي أمامك شيئا محسوسا بالمثال الذي ضرب له ولهذا كثرت الأمثال في القرآن ففي القرآن ما يزيد على الأربعين مثل وكثرة الأمثال في السنة حتى إنها لكثرتها بعض العلماء أفردوها بالتصنيف أفرد غير واحد من أهل العلم كتبا في الأمثال أمثال السنة وكذلك أمثال القرآن ففيها توضيح لحقائق الدين وعصول الإيمان وفضائل الدين والمثل يكون به الأمر المعنوي بمثابة ومنزلة الأمر المحسوس فالآن في هذا الحديث سيبين النبي عليه الصلاة والسلام الأجر الذي لأمة الإسلام مقارنا بالأجر الذي لأهل الكتابين مع كثرة العمل عندهم وقلة العمل عند أمة الإسلام واستمع إلى هذا المثل قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء استأجر أجراء أي استأجر عمالا يعملون عنده بأجر وبمقابل وهؤلاء الأوجراء كما هو في الحديث لهم ثلاثة أوقات لهم ثلاثة أوقات فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار من غدوة من الفجر إلى نصف النهار إلى صلاة الظهر أو قريبا منها وهذا وقت طويل من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيرات وقت العمل طويل والأجر عليه قيرات واحد وقيل في القيرات إنه من أجزاء الدينار على قرط، فعملت اليهود، يعني في في في في هذا الوقت عملت اليهود في في هذا الوقت من غدوة إلى نصف النهار والأجرة قرط، ثم قال من يعمل لي من صلاتي من نصف النهار إلى صلاة العصر. على قراط وهذا وقت طويل إلا أنه أقصر من الوقت الذي قبله فالوقت الذي من غدوة إلى نصف النهار أطول من الوقت الذي من نصف النهار إلى صلاة العصر فعملت النصارى فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين على من صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا الوقت أقل وقت العمل أقل. من الوقت الذي هو من غدوة إلى نصف النهار ومن الوقت الذي هو من نصف النهار إلى العصر فالوقت أقل والأجر ماذا؟ الأجر دبل مضاعف أولئك الوقت أطول وهؤلاء وأمة الإسلام الوقت أقل وأولئك الأجر قراط وأمة الإسلام الأجر قراطان يعني دبل ضعف الذي يؤتاه أولئك يعني الأجر الذي يؤتاه أولئك مدبولا القراط معه قراط آخر قال عليه الصلاة والسلام فأنتم هم أنتم هم يعني أنتم يا أمة الإسلام هم يعني أنتم هؤلاء الذين عملهم من العصر إلى غروب الشمس وأجرهم خراطان مشيرا عليه الصلاة والسلام بهذا المثل وعرفنا أن الأمثل لا يؤتى بها للتوضيح والبيان إذ ليس وقت العمل لأمة الإسلام محصورا في هذا الوقت، ولا أيضا وقت العمل للنصارى محصورا في الوقت المشار إليه في الحديث، ولا وقت العمل لليهود محصورا في الوقت المشار إليه في الحديث، وإنما هذا مثال للتوضيح والبيان. فقال أنتم هم، أي أنتم الأمة التي خصت وميزت بعمل أقل وأجر مضاعف. عمل أقل وأجر مضاعف فهذه فضيلة هذه فضيلة لأمة الإسلام دل عليها هذا الحديث أن عملها أقل وأجرها مضاعف على الأمم التي قبلنا قال فأنتم هم يعني يا أمة الإسلام فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملاً وأقل أجر ما لنا أكثر عملا وأقل أجر العمل الذي عملناه أكثر والأجر الذي أوتيناه أقل فقال هل نقصتكم من حقكم شيء هل نقصتكم من حقكم شيء شيئا يعني هل الأجور التي لكم نقص منها شيء أم أخذتمها وافية والجواب أنهم أخذوا أجورهم وافية لا نقص فيها قالوا لا يعني لم ننقص شيئا من أجورنا قال ذلك فضلي أوتيه من من أشاء ذلك فضلي أوتيه من أشاء فإذا أعطى أولئك أجورهم وافية لم يظلمهم وإذا خص أمة الإسلام بمزيد أجر بمزيد أجر ومضاعفة ثواب فهذا فضله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم قال ذلك فضلي أؤتيه من أشاء والله تبارك وتعالى قال في الآية التي مرت معنا مختومة بها سورة الحديد لئلا يعلم أهل الكتاب أن يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فهذا من فضل الله والواجب على أمة الإسلام أن يستشعروا هذه النعمة العظيمة أن يستشعروا هذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة التي من بها عليهم ربهم تبارك وتعالى وأن يذكروا منة الله تبارك وتعالى عليهم بالإسلام فإنها أعظم المنن ورب العالمين سبحانه وتعالى يحب من أمة الإسلام أن يذكر هذه النعمة يحب من أمة الإسلام أن يذكر هذه النعمة جل وعلا بل جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن قال كنا جلوسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر كنا حلقة جلوس في المسجد نتذاكر فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أجلسكم؟ ما أجلسكم يعني لماذا هذا الجلوس ما المقصد منه قالوا جلسنا نذكر الإسلام وما من الله تبارك وتعالى علينا به يعني نذكر منة الله علينا بالإسلام والهداية لهذا الدين والنعمة التي أنعم الله علينا بها بهذا الدين وإنقاذ الله تبارك وتعالى لنا من الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء فجلسوا في المسجد يذكرون نعمة الإسلام قال معاوية فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آه الله ما أجلسكم إلا ذلك استحلفهم بالله آه الله ما أجلسكم إلا ذلك يعني ما جلستم إلا لهذا الأمر لا لأمر آخر قال فقلنا والله ما أجلسنا إلا ذلك والله ما جلسنا إلا لتذكر هذا الأمر ومذاكرة هذا الأمر فقال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم يعني لم أطلب منكم الحلف لأنني أتهمكم على الكذب ليس هذا الغرض ليس هذا السبب إذن ما هو السبب؟ قال أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته فهذا الحديث العظيم في صحيح مسلم يفيد أن الله تبارك وتعالى يحب من عباده ذلك أن يجلسوا لتعلم الإسلام وفضائي الإسلام ومكانة الإسلام ونعمة الله تبارك وتعالى على عباده بالإسلام يحب ذلك تبارك وتعالى من عباده ولهذا جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بأن الله يباهي ملائكته بهؤلاء الذين جلسوا في المسجد لمذاكرة الإسلام وفضاء الإسلام ومنة الله تبارك وتعالى عليهم بالإسلام وهذا من فضله تبارك وتعالى على عباده وعظيم منه عليهم مع أنه سبحانه غني عن العباد غني عن العباد وغني عن جلوسهم لطاعته وذكره وعبادته غني عن ذلك كله فسبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى فمن الخير للمسلم أن يتذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه بالإسلام ومنة الله عليه بهذا الدين وأن يحرص على تحقيق شكري هذه النعمة أن يحرص على تحقيق شكر هذه النعمة فشكر الله على الإسلام أن تعمل بالإسلام اعملوا آل داود شكرا وأن تحدث على تعلم الإسلام ومعرفته ومعرفة أركانه وواجباته ومعرفة فضائله تتعلم ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام شرح الإسلام مبين ووضح فتقبل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام تتعلم هذا الدين العظيم تتعلم هذا الدين العظيم وتجاهد نفسك على القيام به كما أمرك الله تبارك وتعالى نعم قال وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أظل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وكذلك هم تبعوا لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظل الله عن الجمعة من كان قبلنا أظل عن الجمعة من كان قبلنا ومن الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام بمعرفة هذا اليوم ومعرفة قدره ومعرفة عظيم الثواب الذي أعده تبارك وتعالى لعباده في هذا اليوم العظيم ويوم الجمعة له خصائص عجيبة وميزات عظيمة وفضائل كبيرة وقد أطال في عدها وبيانها وتفصيلها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد المجلد الأول منه فقد تكلم كلاما بديعا وعظيما في خصائص وفضائل يوم الجمعة وقد عدد من خصائصه وفضائله ما يزيد على الثلاثين ما يزيد على الثلاثين مما يبين مكانة هذا اليوم وعظيما فضل الله تبارك وتعالى على عباده به فهذا اليوم العظيم المبارك الذي هو خير أيام الأسبوع وأفضلها أظل الله تبارك وتعالى عنه كما جاء في في هذا الحديث من كان قبلنا وهدى أمة الإسلام إليه هدى أمة الإسلام إليه قال فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فهذا فهذه منة الله تبارك وتعالى أن هدى أمة الإسلام لهذا اليوم العظيم وعرفهم بفضائله وخصائصه وميزاته ولهذا فإن ليوم الجمعة عند أهل الإسلام شأن وله مكانة وفيه فريضة عظيمة دعا تبارك وتعالى إليها أمة الإسلام في كتابه في سورة الجمعة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله وذروا البيع دعاهم إلى هذه الفريضة العظيمة التي في يوم الجمعة فيجتمع الناس ويغدون ويذهبون إلى المسجد في هذا اليوم المبارك وأجورهم وثوابهم عند الله تبارك وتعالى في هذا اليوم بقدر تبكيرهم فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة أجورهم متفاوتة في في هذا اليوم بقدر تبكيرهم ودنوهم من الإمام وطمأنينتهم في هذا اليوم وحرصهم على سماع الخير والعلم الذي يلقى في هذا اليوم في الخطبة خطبة الجمعة التي كان لها شأن عظيم عند نبينا عليه الصلاة والسلام حيث كان كل جمعة يخطب الناس وكان في خطبته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم وكان يقول أما بعد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 جاء في ذلك أجور عظيمة جدا ولا ولا يهولك عظم الأجر عندما تسمع به ولكن انظر إلى أو تأمل في عظمة المعطي والمان سبحانه وتعالى على أمة الإسلام وقد جاء في الحديث أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما الكبائر وجاء في الحديث أن من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة أو أجر صيام سنة، فهذه فضائل فضائل لهذا اليوم العظيم المبارك، وجاء في الحديث أن في يوم الجمعة ساعة تعرف عند أهل العلم ساعة الإجابة، لا يوافقها عبد عب لا يوافقها عبد يسأل الله تبارك وتعالى إلا أعطاه الله ما سأل. وهذا اليوم له فضائل وخصائص عظيمة يحسن مطالعتها في كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله قال فهدانا ليوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة يبين ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة نحن الآخرون لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأمم ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين فقال نحن الآخرون يعني ختمت بنا الأمم الأولون يوم القيامة لأن أمة الإسلام مقدمة على الأمم التي قبلها فهم جاءوا آخرا ولكنهم يأتون مقدمين يوم القيامة ولعله ينطبق هنا قول, قول الشاعر ملي بمثل مسيك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول أمة الإسلام عمل قليل وأجر مضاعف وتأتي هذه الأمة العظيمة مقدمة على الأمم السابقة سابقة عليها بالأجر والثواب والجزاء عند الله تبارك وتعالى قال, و... قال وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحه انتهى قال وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في صحيح البخاري والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في صحيحه معلقا في ترجمة باب لأنه ليس على شرطه في الصحيح ولكنه خرجه بإسناده في كتاب الأدب المفرد وخرجه غيره من أهل العلم وهو حديث حسن الإسناد قال عليه الصلاة والسلام أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة وهذا الحديث فيه ذكر ثلاثة فضائل للإسلام الفضيلة الأولى أنه أحب الأديان إلى الله تبارك وتعالى أحب الأديان إلى الله تبارك وتعالى والفضيلة الثانية في قوله الحنيفية السمحة فهو دين حنيف ودين سمح والحنيفية هي البعد عن الشرك والاقبال على التوحيد كما قال تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة فالحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد فدين الإسلام دين حنيف ليس فيه خرافات وليس فيه ضلالات، وليس فيه ترهات أوهام وإنما هو دين قائم على صحة المعتقد وسلامة الدين وحسن الصلاة برب العالمين بالإقبال عليه تبارك وتعالى وحده خضوعا وتذللا ورغبا ورهبا فو دين مائل عن الضلالات متجاف عن الأباطيل والخزعبلات قائم على الحق والهدى والإقبال على الله تبارك وتعالى بصدق وإخلاص وإخلاص والسمحة هذه أيضا من فضائل هذا الدين العظيمة أنه دين السماحة ودين اليسر وما جعل الله تبارك وتعالى في هذا الدين على العباد من حرج أعماله أعمال ميسرة لا عنت فيها ولا مشقة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا، في وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسدد وقارب وأبشر، فسددوا وقاربوا وأبشر فسددوا وقاربوا وأبشر وصف عليه الصلاة والسلام بهذا الدين بأنه يسر، يسر في عقائده، لأن عقائده عقائد صحيحة، واضحة، بينة، ليست عقائد قائمة على الخرافة وعلى الضلال، بل هي عقائد سليمة، توافق الفطر، وتقبلها العقول السليمة. وأعماله أعمال ميسرة في فرائضه وواجباته ومستحباته أمور ميسرة صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم أمور ميسرة يسرها رب العالمين اتقوا الله ما استطعتم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فهو دين سماحة ودين يسر وليس فيه مشقة وليس فيه عنت قد قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوفا رحيم فهو دين دين سمح دين ميسر دين سهل فيها هذه الصفات العظيمة التي تدل على كماله ورفعته قال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة فانه ليس من عبد على سبيل وسنه ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشيه الله فتمسه النار وليس من عبد وليس من عبد على سبيل وسنه ذكر الرحمن فقشع رجلده من خشيه الله الا كان مثله كمثل شجره يبس ورقها فبينما هي كذلك إذا أصابتها الريح إذا أصابتها الريح فتحت عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحاتت عن هذه الشجرة إلا كما إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحاتت عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهام اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر العظيم عن أبي بن كعب، وفيه توضيح لحقيقة الإسلام، حقيقة الإسلام، وفيه أيضا ذكر فضائل عظيمة جدا. لمن يحافظ على الإسلام كما أمر كما أمر بذلك فاستقم كما أمرت فثمت فضائل عظيمة جدا ينالها من حافظ على الإسلام كما أمره الله تبارك وتعالى بالمحافظة عليه بخلاف حال كثير من الناس الذي يعملون أعمالا يظنونها من الإسلام ويظنونها من دين الله ويظنونها من شرعه تبارك وتعالى وهي بخلاف ذلك ولهذا جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه فأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأثر العظيم يبين لنا حقيقة الإسلام وما يترتب على قيام العبد بهذه الحقيقة كما أمر وعلى الوجه الذي أمر به فيقول عليكم بالسبيل والسنة عليكم بالسبيل والسنة السبيل والسنة هو الإسلام لأن الإسلام هو سبيل الله الذي دعا عباده إلى سلوكه على وفق السنة وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل مما يبين لنا هذا المعنى ذلك المثل العظيم الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الدين وبيان الإسلام وحقيقة الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب مثلا سراطا مستقيما إن الله ضرب مثلا سراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران يعني جداران وتأمل المثل جيداً صراط مستقيم ومبني على جنبتي الصراط المستقيم سوران أي جداران وفي السورين أبواب وأنت تمشي مع هذا الصراط على يمينك جدار وعلى يسارك جدار وفي الجدار أبواب تمر عليك على يمينك وعلى يسارك. قال وفي الأبواب ستور مرحاة يعني الأبواب ليس لها أقفال وإنما كل باب عليه ستارة وعلى الأبواب ستور مرحاة ومناد ينادي من أول السراط ومناد ينادي من جوف السراط قال عليه الصلاة والسلام أما السراط فالإسلام الصراط المستقيم الإسلام والسوران حدود الله لأن لك في طريق الإسلام حدود ما تخرج عنها وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فلك حدود لا لا لا لا تتعداها قال وأما الأبواب التي عليها السثور المرخى فمحارم الله هذه أبواب تخرج الإنسان عن الطريق المستقيم إلى حيث الحرام ولاحظون ملاحظة عجيبة أن طريق الحرام ما يحتاج من داخله إلى وقت لأن عليه باب والباب عليه السثارة ومن أراد أن يدخل من باب عليه السثارة هل يحتاج إلى وقت عند الدخول هل يحتاج إلى يقف ويعالج يد الباب ليفتح الباب أو يفتح القفل ثم يفتح ويدخل الباب الذي عليه ستارة وأنت على هيئتك تمشي تلمس الستارة بكتفك وإذا بك داخل بدون ما يأخذ منك وقتا أو جهدا قال والأبواب التي عليها ستور مرخاه هذه المحرمات المحارم الله والداع الذي يدعو من أول السراط كتاب الله يقول يا عباد الله ادخلوا هذا السراط ولا تعوجوا يعني انتبه ادخل ولا تلف عنه لا يمين ولا شمال والداع الذي يدعو من جوف السراط يقول يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه تدخل لا تفتح باب الحرم على نفسك، لأنك إن فتحت باب الحرام على نفسك دخلت في الحرام فاجعل الباب الذي بينك وبين الحرام مغلق لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه قال والداعي الذي يدعو من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم ولهذا سبحان الله المسلم الذي هو ماض على الطريق المستقيم إذا بدأت نفسه تدخل في معصية يجد في صدره ماذا؟ حزه ووخزه هذا واعظ واعظ الله تبارك وتعالى في قلب كل مسلم لكن هذا الواعظ يتبلد عند الإنسان إذا تعمق في الحرام ومضى فيه فيصبح والعياذ بالله يمضي في الحرام ولا يحس لأنه تعطل عنده هذا الإحساس وتبلد عنده هذا الواعظ فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام وإذن قول أبي عليكم بالسبيل أي عليكم بهذا السراط الذي هو الإسلام والسنة أي أسلكوا هذا السراط المستقيم على ضوء السنة التي بعث بها نبينا عليه الصلاة والسلام، فليس لك أن تعمل متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بما شئت من الأعمال، قائلا أريد أن أسلك السبيل الموصل إلى الله تبارك وتعالى بأعمال أخترعها، ليس لك ذلك. من أحدث أمرا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. أي مردود على صاحبه فعليك أن تسلك هذا السبيل على وفق سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالسبيل والسنة ثم انظر الأجر فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن, ف... ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار لا تمسه النار انتبه لهذا القيد العجيب القيد العظيم الذي نبه عليه بير رضي الله عنه قال ما من عبد على سبيل وسنة لكن الذي على ضلالة وبدعة وعلى هوى وخرافة لو فاضت عيناه لو فاضت عيناه بالدموع فهو, خ... فهو على خطر عظيم من ماذا فعلى خطر عظيم من هذه البدعة التي هو عليها قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضلت والذين ظلت سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع هو خ... على خطر عظيم ولهذا ينبغي أن يكون العبد وهذا تنبيه عظيم مبارك من أبي رضي الله عنه ينبغي أن يكون العبد في خشوعه وبكائه وخشيتي وإقبالي على الله على السنة لأن يجلس الإنسان خاشعا باكيا ولكنه على ظلالة وبدعة البدعة لا توصلك إلى الله البدعة لا توصلك إلى الله ولا تقربك البدعة من الله البدعة تبعد الإنسان من الله ولا تقربه من الله ولهذا لابد من مع مع خشية الإنسان وخشوعه وبكاء ورقعة قلبه لابد بد مع ذلك من ماذا من من من من إقبال على الله بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن رجلا جلس عند قبر خاشع باكيا متذللا دموعه تنهمر لا تقف ويبكي بكاء متواصلا وهو على هذه الحال قائما وعاكفا عند القبر مناجيا صاحب القبر طالبا متوسلا هل هذا العمل وهذا البكاء وهذا الخزوع هل يدنيه من الله أو يبعده من الله سبحانه وتعالى يبعد من الله ما يقرب من الله لا يقربه من الله لا يقرب من الله éلا العمل الصالح الخالص فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولهذا نبه هذا الصحابي الجليل على هذا القيد المهم الخشوع ولقط العين والدموع أمر طيب لكن على ماذا؟ على سبيل وسنة على سبيل وسنة أما إذا كانت هذه الدموع وذاك الخشوع على غير السبيل وسنة فالله لا يقبل من العمل إلا الخالص الموافق للسنة ولهذا قال العلماء لا يقبل العمل إلا بشرطين لا يقبل العمل إلا بشرطين الشرط الأول الإخلاص والشرط الثاني المتابعة ولعل في قول أبي بن كعب عليكم بالسبيل والسنة إشارة إلى هذين الشرطين فالسبيل هو الإسلام وهو الاستسلام لله على وجه الإخلاص والسنة هو هي الاتباع والاقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والله تبارك وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان بهذا الوصف خالصا لله موافقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلواكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه قال إن العمل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 على سبيل وسنة ذكر الرحمن فقشع فاقشعر جلده من خشية الله لاحظ أيضا القيد مرة ثالثة أعادة ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله انظر الثواب كمثل شجرة كمثل شجرة يبس ورقها يعني جفت وأصبح فيها ورق يابس فبينما هي كذلك إذ أصابتها ريح يعني جاء هواء فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها هذا مثال وهذا المثال الذي ذكره أبي جاء ذكره في السنة جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشجرة يابسة فأخذ خشبة أو لوحة وضرب به الشجرة فتساقط من الشجرة ورقها وتحات منها ورقها فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما معناه إن مثلا من يذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إلا تحات عنه ورقه إلا تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن هذه الشجرة ورقها والصحابة يرون الورق يتحات فيقول هذا مثل عليه الصلاة والسلام لمن يكثر ذكره لله تسبيحا وتحميدا وتهليلا ولاحظ هنا ذكر الله بما شرع يحصل به تحات الذنوب أما ذكر الله بالبدع والاهواء والخرافات والطقوس التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان هذه لا يتحات فيها الورق لا يتحات فيها الذنوب بل يخشى على العبد فيها من الإثم ويخسع العبد فيها من العقوبة، فالاعمال التي يتحات فيها الورق يتحات فيها الذنوب كما يتحات ورق الأشجار هو التقرب إلى الله بالأذكار المشروعة والعبادات التي أمر الله تبارك وتعالى عباده بها. ثم ختم هذا الأثر أباي بقوله: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد. في خلاف سبيل وسنة الاقتصاد هو التوسط والاعتدال وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والقصد القصد تبلغ القصد هو التوسط لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط لا تزيد عن المأمور ولا تنقص عنه التوسط هو أن تلزم السبيل والسنة حتى وإن قل عملك حتى وإن قل العمل فالعبرة ليست بالكم ولكنها بالكيف أن يكون العمل موافق للسنة فأن تجتهد في عمل في سبيل وسنة أن تقتصد في عمل على سبيل وسنة خير لك من أن تجتهد في عمل ليس على سبيل ولا على سنة أضرب لك مثالا لو أنك صليت في ليلة ركعتين بعد صلاة العشاء أو قرب صلاة الفجر أو قرب صلاة الفجر وختمتها بركعة الوتر واستغفرت الله سبحانه وتعالى من ذنبك هذا الذي كان منك في تلك الليلة هذا الأمل ما اسمه؟ اقتصاد في سنة لأن عمل مشروع مأمور به عليه عند الله تبارك وتعالى ثواب جزيل اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة هذا خير لك من أن تحيي الليلة, الليلة كاملة في بدعة ما أنزل الله بها من سلطان مثل مثلا بدعة المولد أو بدعة ال الاحتفال بليلة الإسراء أو غير ذلك لو جلست تلك الليلة من صلى ركعتين خير منك بدون هذه الأعمال التي ما شرعها الله لأن الله شرع لك في الليل صلاة الليل وشرع لك في الليل أن تستغفر والمستغفرين بالأسحار فأن تعمل في الليل الأعمال التي شرعت لك ولو كان العمل الذي قمت به قليل خير لك من أن تجتهد ليلة كاملة في عمل ليس على سبيل ولا على سنة، وهذا مثال قص عليه بقية الأمور والأعمال، وهي قاعدة عظيمة احفظها من هذا الصحابي الجليل، ليست هذه القاعدة من أي أحد، وإنما هي من صحابي عرف عرف الحق وعرف الهدى ولزم النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك هذه القاعدة الذهبية. اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة فإذا كان العمل ليس عليه دليل من السنة دعك منه ابتعد عنه وإن حثك عليه الناس وأن رغبوك فيه ابتعد عنه وعليك بالعمل الذي هو على السنة ولو كان قليلا فإذا كنت مبتلى في بلدك بمثل هذه الاحتفالات إذا احتفل الناس توجه إلى بيتك وصلي ما كتب الله لك من صلاة وحافظ على ما تصلي عليه في لياليك واستغفر الله ونام فأنت خير فأنت على خير لأن اقتصادك هذا وعملك هذا على سنة وفي عمل صالح أمرك الله به ورغبك النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت فيه أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وألف العلماء مؤلفات كثيرة في فضل قيام الليل وثواب قيام الليل فعليك بهذا العمل الصالح الذي فيه فضائل ودأك من الأعمال التي يقوم بها الناس ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان مثل اجتماعهم على إنشاد القصائد واجتماعهم على الأراجيز وربما اجتماع بعضهم على الطبول وعلى أعمال من غي... مثل هذه الأعمال ويعدونها من صالح عملهم وهي ليست من السنة ومن يقول أنها من السنة يأتي بالدليل السنة بينة ومحفوظة وكتبه معروفة ومشهورة وليس فيها دعوة إلى مثل هذه الأعمال فالواجب على المسلمين عموما أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يحافظوا على دينهم على هذا النهج المبارك الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام وسار عليه الصحابة من بعده ولا يفتح الإنسان لنفسه في هذا المقام مبررات لا يفتح لنفسه مبررات ما تقبل منك المبررات مهما كانت إذا لم يقم على عملك دليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلنحفظ هذه الوصية المباركة عليك عليكم بالسبيل والسنة عليكم بالسبيل والسنة ثم ختم هذه الوصية بقوله: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهادا في خلاف سبيل وسنة وأتوجه إلى من بيده أزمة الأمور ومن بيده مقاليد السماء والأرض أتوجه إلى الهادي سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم كذلك نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء حسنة. وصفات العلا أن يجعلنا وإياكم على السبيل والسنة وأن, يعي وأن يعيدنا جميعا من الضلالة والبدعة اللهم اجعلنا أجمعين على السبيل والسنة وأبعدنا يا الله عن الضلالة والبدعة اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا أجمعين على السبيل والسنة وأن تعيدنا من الضلالة والبدعة نعم قال وأوان أبي الدردى رضي الله عنه قال يا حب نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولمثقال ولم ولم ذرة, ولم ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين لا إله إلا الله تأمل هذا الأثر العجيب عن الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه أثر عظيم جدا وتأمل هذا الأثر جيدا ينفعك الله تبارك وتعالى به حتى قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد عن هذا الأثر قال وهذا من جواهر الكلام قال وهذا من جواهر الكلام وأدله على فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير أعيده كلام ابن القيم رحمه الله وهو في كتابه الفوائد قال وهذا من جواهر الكلام وأدله على فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير كلام نفيس جدا كلام جواهر كلام كما يقولون يكتب بماء الذهب من أنفس الكلام يقول هذا الصحابي الجليل فتأمله يقول يا حبذا نوم الأكياس يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم نوم وإفطار نوم في الليل وإفطار في, في, في النهار يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم يعني أن يكون الإنسان في ينام ويفطر ولكنه ماضي على السنة ماضي على السنة على الجادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجانب للبدع والضللات هذا خير من أن يعمل أعمال مثل الجبال ليست على ماذا؟ ليست على سنة لأن تلك الأعمال التي مثل الجبال على غير السنة هل هي تقبل لا يقبلها الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم جزم قال من عمل عملا ليس عليه رد ليس عليه أمر فهُرد طيب هل أيضا الأمر كفاف لا له ولا عليه ترد أعماله ولا له ولا عليه أم أنه يأثم بتلك البدع والاعراض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول يقول أبو الدرداء يا حبذا نوم الأكياس يعني كون الإنسان ينام في الليل أفضل وخير من شخص يحيي الليلة من أوله إلى آخره على غير ماذا على غير سنة هذا ينام من أول الليل يصلي العشاء وينام وإذا أدن الفجر قام وصلى وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء مع جماعة فكانما أحيى نصف الليل ومن صلى الفجر مع جماعة فكانما أحي الليل كله فهذا صلى الفجر العشاء مع الجماعة وصلى الفجر مع الجماعة والآخر أحي الليل في بدع وخرافات وربما لم يصل وقت صلاة الفجر إلا وهو متعب ومكدود ونام عن صلاة الفجر فيقول أبو الدرداء يا حبذى نوم الأكياس وإفطارهم أيضا صيامهم قليل يفطرون وصيام قليل لكنهم ما يمارسون أعمالا مبتدعه وأمورا محدثة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان قال كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم الحمقى يشير بذلك رضي الله عنه إلى من يسهر على بدع وأيضا يصوم على ظلالة يصوم على... على... على... على على على ظلال ليس كل صوم يقبل أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أولئك النفر الذين أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أما أنا أقوم ولا أركض وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء ومن راغب عن سنتي فليس مني هذا هؤلاء عندهم صيام وعندهم قيام ولكنها على غير السنة وفيهم قال عليه الصلاة والسلام وفي أمثالهم قال من, من راغب عن سنتي فليس مني ليس مني ولهذا قال يغبنون سهر الحمقى وصومهم الحمقى الذي يكون سهره على غير سنة وصيامه على غير سنة وعبادته على غير سنة هذه نوع من الحماقة لأن تضييع الأوقات وإهدار للجهود على من غير طائل بل يأتي وهو يأثم بعراضه عن السنة وقباله على البدع والخرافات والضلالات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان قال رضي الله عنه مبينا ولمثقال ذرة ولمثقال ذرة يعني عمل يسير قليل جدا ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظموا وأفضلوا وأرجحوا من أمثال الجبال عبادة من المغترين قارن مثقال ذرة ويقابلها ماذا جبان والذرة أفضل من الجبان لماذا لأن هذه الذرة وهي العمل القليل ماذا كانت من بر والبر هو الأمر الذي شرعه الله تبارك وتعالى مع تقوى ويقين لاحظ صفات العمل الذي هو قليل ولكنه مقبول وأجره مضاعف أن يكون من بر أن يكون من بر أي من الأمور أمور البر التي شرعها الله تبارك وتعالى وأمر عباده بها وقرأ على سبيل المثال في ذلك آية البر في سورة البقرة قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين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 تقوى لله عز وجل بأن يقع منك خالصا لا تبتغي به إلا وجه الله ويقين بثواب الله وجزائه وما عده الله تبارك وتعالى لعباده المتقين أعظم وأفضل وأرجح وكل واحدة من هذه الكلمات الثلاث تغني عن الأخرى لكن من باب التأكيد لو قال أعظم كانت كافية لكن أراد أن يؤكد هذه الحقيقة قال أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين عبادة من المغترين ويصير بالمغترين الذين تمضي أوقاتهم في ممارسات محدثة وعمال مبتدعة لم يكن عليها هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فكرر رعاك الله تأمل هذا الأثر وتأمل بدايته العجيبة يا حبذا يا حبذا يقول أبو الدرداء والذي كان عليه أبو الدرداء والصحابه الأخيار ومن اتبعهم بإحسان هو الاجتهاد في التقرب إلى الله عز وجل بالصله والأعمال المشروعه التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده ودعوة الناس إلى ذلك ونختم بسؤال الله تبارك وتعالى التوفيق لرضاه والإعانة على طاعته وهداه وأن يرزقنا اتباع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يعيدنا من البدع والأهواء وندعو بدعوة عظيمة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 أن يهدينا جميعا إليه الصراطًا مستقيما اللهم اهدنا إليك الصراطًا مستقيما اللهم اهدنا إليك الصراطًا مستقيما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مظلين اللهم اغفر لنا ولوالدين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم للمسلمين أجمعين هذا السائل يقول ما معنى قوله مع تقوى ويقين مرة الكلام على معنى هذه الكلمة أبو الدرداء يقول مثقال دره من بر والبر عرفنا أن المراد به العمل الصالح المشروع الذي أذن الله به وأمر عباده به ودعاهم إليه مع تقوى ويقين تقوى أي الله عز وجل وتقوى الله عز وجل تكون بإخلاص العمل له ومراقبته الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فتأتي بعملك متقين ربك فيه مجتهدا في إخلاصه لله جل وعلا والبعد به عن الرياء وعن السمعة وعن إرادة الدنيا بالعمل تتق الله في عملك و و وعن يقين اليقين بالله عز وجل وبما أعده تبارك وتعالى من أجور وثواب على الأعمال الصالحة وكل عمل صالح وإن قل فله أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى وله ثواب ولا يضيع سبحانه وتعالى أجر من أحسن عملا أما الذي يسيه في العمل فإنه يضيع أوقاته ويتعب جسده في غير طائل يتعب جسده في غير طائل لأن الله عز وجل لا يقبل كل عمل وإنما يقبل من الأعمال الأعمال الحسنة وهي الخالصة الموافقة للسنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاد إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا بد أن تكون العبادة بهذه الصفة. حسن الله عليكم هذا سؤال يقول ما حكم من يشئ المدارس الإسلامية في بلاد الكفر وبحجة التنقيص من المفسدة مع العلم بأن الهجرة من بلاد الكفر واجبة إن شاء المدارس أمر طيب لأجل تعليم ابناء المسلمين وتفقيههم في الدين وتعليمهم شرع الله تبارك وتعالى ولكن إقامة الإنسان بين الكفار فيه الضرر عليه وعلى أبنائه سواء هذا الجيل من أبنائه أو الجيل الذي بعدهم يخشى عليهم فساد عقائدهم وفساد عباداتهم وفساد أخلاقهم وهم على خطر عظيم وإنشاء المدارس في تلك الأماكن من أجل تخفيف الشر ممن نعلم أبا أن أن إلا أن يبقى في تلك الأماكن لا شك أن في فائدة لهم في فائدة لهم وفي شيء من المحافظة عليهم لكن تحقيق المحافظة بقرار المسلم في ديار المسلمين وبين المسلمين وينشى في وسطهم ففيه الحفظ له بإذن الله تبارك وتعالى والحفظ لأولاده والله جل وعلا يقول قو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة نعم. سلام الله عليكم هذا السائل يقول أنا من الناس من يقول يجوز قطع أو يجوز نعم من الناس من يقول يجوز قط الصلاة للمصلي في الحرم المكي والمدني فهل هذا صحيح؟ ال الواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر أينما كان في المرور بين يدي المصلي أن يحذر من ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى عن ذلك وأمر بمدافعة ودفع من يمر وقال إنما ذلك الشيطان فالمسألة خطيرة وجاء عنه أن يقوم الرجل أربعين خير له في بعض الروايات أربعين خريفا خير له من أن يمر بين يدي المصلي وفي الغالب الأعمى أن المارين من بين يدي المصلين يمرون عن غير حاجة وعن غير ضرورة ولهذا يشاهد بعضهم يمر من أمام عشرات المصلين ثم يقف خارج المسجد يتحدث مع صاحبه يقف خارج المسجد يتحدث مع صاحبه أو يقف عند محل يساوم على سلعة وليس وراءه عمل سيفوت وليس وراءه ضرورة منحها فالذي ينبغي على الإنسان أن يتقي الله عز وجل سواء في هذا المسجد أو في المسجد النبوي ونعرف يعرف خطورة هذا الأمر وتحذير النبي عليه الصلاة والسلام الشديد من ذلك وأن يتقي الله والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب السلام عليكم هذا سأل يقول الصحابة هم أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هل يجوز تفضيل مثلا تابعي على أحد الصحابة؟ الصحابة هم هم الأفضل ومهما اجتهد من بعدهم في العمل والإيمان لن يبلغ ما بلغه الصحابة فلهم مواقف مشهودة وأعمال مبرورة ولهم أمر لا يمكن أن يدرك من بعدهم ولهم فضيلة لا يمكن أن يصل إليها من بعدهم وهي صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الدين منه مباشرة بدون واسطة الأعمال رأوه وصلوا خلفه وحجوا معه ورأوا سنته وهديه عليه الصلاة والسلام فهذه فضيلة أه لا يناله أحد بعد الصحابة ولهذا قال قال عليه الصلاة والسلام لا تصبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فالصحابة لهم شأن آخر ولهم مكانة رفيعة وهم داخلون دخولا أوليا في قولي الرب سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وداخلون في قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نعم هذا يسأل يقول هل يجوز الخروج مع جماعة الدعوة والتبليغ بدون تحديد عدد الأيام والدعوة إلى العقيدة الذي ينبغي على المسلم هو ما ذكره الصحابي الجليل أبو الدرداء الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة عليكم بالسبيل والسنة والجماعات التي نظمت لنفسها أعمالا وطرائق وتوقيتات وأمور لا دليل عليها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فالواجب اجتنابها والحذر منها وأن يكون حفظ الإنسان ومحافظته على العلوم النافعة والهدي القويم والصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما مثل تلك التحديدات والتوقيتات والأمور التي تتبناها مثل هذه الجماعات فهي أمور ليست من سنة النبي ولا من هديه صلوات الله وسلامه عليه وليس الخطأ عند هؤلاء مكتصرا على ذلك بل يشمل حتى فهم الدين وشرحه وتبيينه للناس فالمسألة خطيرة مثل قولهم في شرح كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن معناها إخراج اليقين الفاسد من ذات الإنسان وإدخال اليقين الصحيح على الله تبارك وتعالى بالإقرار بأنه الخالق الرازق الرب هذا كلام باطل هذا كلام باطل وكيف يغرر بالناس وتشرح لهم الكلمة الطيبة بهذا الشرح ولا تشرح لهم بمعناه الصحيح الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وعندما تشرح لا إله إلا الله بهذه الطريقة الخاطئة وبهذا بهذا الكلام القاصر ينشأ عن ذلك خرافات وبدع وظلالات وعبادات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ولهذا الذي يوصى به كل مسلم هو وصية أبي الدرداء عليكم بالسبيل والسنة وقبل ذلك وصية النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وطالب العلم ينفع أخوانه وينفع المسلمين عموماً ببيان الدين لهم وتوضيح الاعتقاد لهم بالرفق والكلمة الطيبة والدعوة الحسنة والله تعالى يقول من أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين وأيضاً من الأخطاء في أمثال هذه الجماعة وغيرها أنهم يوظفون لأعمال الدعوة والقيام بالدعوة من لا يفقه دين الله فيطلبون من المهتدي الجديد ومن التائب الذي هو حديث عهد بهداي يطلبون منها أن يقف أمام الناس ناصحاً واعظاً مبيناً فيقرأ الآية ويخطئ ويقرأ الحديث ويخطئ ويأتي بالأشياء غير الصحيحة والأمور الألواهية والباطلة ويحثونه على مثل ذلك حتى إنه بلغنا عن بعضهم أنهم يقولون له قم وتكلم بعد الصلاة فيقول أنا ما أعرف الآن اهتديت ولا أعرف ولا استطيع أن أتكلم فيقول لا أبدا أن تقف أمام الناس وقل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسيصب العلم من رأسك صبا مثل الماء إذا خرج من المرزة قف ولا علي ويقف المسكين أمام الناس ويخوض في دين الله بغير فقه ولا علم والوصية لكل مسلم هو هو أن يلزم السنة عليكم بالسبيل والسنة السبيل الإسلام والسنة هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيجتهد الإنسان في الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والتوفيق بيد الله وهو المعين والهادي إلى سواء السبيل فنسأله جل وعلا أن يهدينا أجمعين إليه سراطا مستقيمة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه